وَأَنَا مَا قَيْتِي سَوِّيَ الْوَكْتِ مَا سَوَّهُ وَخَانَ الزِّمَانُ عَادَتْ الْوَكْتِ خَوَّنِي وَيَا حَيِّ مِنْ هَذِي يَدْ وانا يوم شفت البيت متهد مبنى تذكرت زول كان في البيت ساكني انا بالامن الزمان اللي جبرني على فرقه صواد في بقع عاش رما تعدى عني يلاتي تعدى نglad نزلنا هوا لا جان باغ